والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراضي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 والذين يتوفون منكم ويذروا ازواجا ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن نار بئات الشر و عشر فاذا بلغنا اجلهم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعل فيما فعل في انفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به, به من خطبة النساء أو أكنعتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا فولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا أن الله يعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليناكم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء امانا ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن مِنْ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم, وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيعفوهن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 حافظوا على الصلوات وصلاة المصطى وقوموا لـ وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امتنتم فاذكروا الله كما علمكم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوثون منكم ويذرون ازواجهم وصيا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله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 وأن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وأضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ إلى الملأ من بني إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّه لَهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكًا ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله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 قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعتا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن اي ياتيكم التابوت في سكينه في سكينه من ربكم وبطيه وبقيه مما اعكان موسى مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ آلُ آَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ ۖ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ولمما فصل طالوت بالجنود قال ان فلمما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم منهر فَمَنْ شَرِمَ مِنْهُ فَلَسَ مِنّي وَمَلَمْ يَطمهُ فَإَِّهُ مِنّ إِلَّا مَن يغُتَرَفَغُ فَتَم بِيَدِ فَشَرِبوا مِنهُ إِلَّا قَلِيلَ إِلَّا قَللَ مِنهُم فَلَمَّا جَوَزَهُ وَوَّذينَ آمَلُوا مَ قَاوا لَا قاقَ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم يظنون انهم ملاظ الله كم من فئة قليلا قليلة غلبت غلبت فئة كثيرة كم من فئه قليله غلبت فئه كثيرا غلبت فئه كثيره باذن الله والله ومع الصابرين ولما برزوا لجالوت واجهوا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 تِلْكَ الرُّسُلُ بِضِفَّةِ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّ النَّاسُ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 آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا, إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأُغِيتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوية وهي خاويه على عرشها قال ان يحيي هذه الله ان يحيي هذه الله بعد موت فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت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 كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم اعلم أن الله على كل شيء اعلم الله على كل شيء طال علم الله على كل شيء قدير Wa idda qana Ibrahim rabb فَأَمِنَّنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِأَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثُمَّ ادْعُهُ مَن يَأْتِيكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ وَاعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حبة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 لا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر وَم تَنوا كَتَِ صفوانان عَلَيهِ تُرااب عَلَيهِ تراابُ فَصَابَهُ وَابِل فَتَكَهُ لا يَقِرونَ على شَ مماا كَسَبُ واللههُ لا يَهدقَوْم الكاف وَمَتَنَُّين يوم ف قُونَ أَمولَهُ مبتِضَأَمَ رضَ اللهه وَتَثبت وَتَثبتَ مِ فوزين كما ثني جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون ايود احدكم ان تكون له جنة جنة من نخيلها عناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وعصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم, لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآقذيه إلا أن تغنظوا فيه واعلموا أن الله, أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالشيطان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 انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن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 اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن صحابته الأبرار الأطهار اللهم اجمعنا بهم في جنات الفردوس يا أرحم الراحمين اللهم ان تصل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبادا من عبادك قد آمنوا مكرك وتعدوا حدودك واستهزوا بدينك وبأهل دينك وبنبيك محمد اللهم فانتقم لعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في عافيت وتولنا في من توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ونعوذ بك اللهم من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك اللهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخ ومن غلبة الدين وقفر الرجال اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا إن أجسادنا على النار لا تقوى ربنا فاصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم يا مليكنا يا سيدنا يا مولانا يا رحيمنا يا ملاذنا يا موئلنا يا مرجعنا إلى من نلوث وأنت الملاذ وإلى من نرجع وأنت المرجع يا ملنا إذا انقطع منا الأمل يا ملاذنا إذا انقطع منا الملال إلهنا أتيناك وقد امتلانا بالمعاصي والذنوب اللهم فلا تجعلنا نخرج من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا وأقلت عتراتنا إلهنا نتعوك بما عندك بما عندك يا رحيم ونخاف مما عندنا اللهم فامدنا برحمتك التي وسعت كل شيء وتقبل توباتنا واسل حوباتنا وارفع درجاتنا واجعلنا من عتقائك من النار ووالدينا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا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 اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وارزقنا الذرية الطيبة الصالحة وأصلح لنا أولادنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وفقنا في أسرنا وعوائلنا واجمع بيننا اللهم واجمع بين كلمة المسلمين اللهم من أراد أن يفرق بين قلوبنا واجتماعنا فنسألك اللهم أن تمزق قلبه وأن تريح المسلمين من شره عاجلا غير آجل اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والعراق والشنشاني وافغانستان في كل مكان اللهم انهم قاوموا المحتلين ودافعوا عن بلادهم اغتصاب بلادهم فكلهم معينا وفك اسرانا في كوبا وافغانستان وباكستان في كل مكان احفظ بلادنا واحفظ بلادنا من كيد الكايدين وتَرَبص المتربصين اللهم احفظها من هواي العابثين وتسلط المتسلطين اللهم احمي بلادنا من كل كيد اللهم من ارادها من ارادها بسوء فجعل كيده في نحره وجعل تدميرا وتدميرا عليه يا عزيز يا قوي ويا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبيك محمد